الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المادة, المادة. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيرته صلى الله عليه وسلم لا تمل وذكره صلى الله عليه وسلم على كل لسان والمؤمنون يحبونه جدا وكلما سمعوا شيء من سيرته وإن تكرر ذلك عليهم لفرط حبهم فإنهم كأنهم يسمعون هذا الكلام لأول مرة وسنقف في هذه العجالة والسانحة مع جزء يسير من حياته ومن نبوته سنقف مع بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم المعجزة ما أعجز عن الاتيان بمثله وهو أمر خارق للعادة والنفوس شغوفة تريد أن تكسر العادة معجزاته صلى الله عليه وسلم عظيمة إذا كان لأحد ان يقال إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد لانه استطاع الامساك بزمام السلطة دون ان يملك ادواتها ودون ان يسانده اهلها بوستورس سيثمث في كتابه محمد والمحمدية عيسى عليه السلام دعا ميتا فقام له اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اقواما من الرمم ومن العدم اعظم معجزة القران الكريم بلاغه وفصاحه واحكام وتحدي والمعجزه لا تكون معجزه الا اذا كان معها تحدي فاتوا بسوره من مثله فاتوا بايه من مثله ولئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة ونزل القران على من عندهم فصاحة العربي لمن يسمع الشيء في النار يجيبه في الشعر وربما أخذوا إلى الحانوت يتبعوني شاو مشل شلول شلشل شويله يعني يجيب صوت الشيء جليب الشي في النار يجيبه في الشعر لما نجاون القرآن ده ما قدر يقول أي حاجة بعدين بلاغ عجيبة وفصاحة وحكم وأسرار عموم معجزاته صلى الله عليه وسلم معجزات باهرات ودلائل واضحات لماذا نتحدث عن هذه المعجزات اولا لزيادة الايمان ثانيا لتمام اليقين ثالثا لكمال الحب انت اصلا بتحبه عليه الصلاة والسلام لما تسمع الكلام ده حبك بيزيد. طيب من معجزاته عليه الصلاة والسلام انشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر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 يشرب ويمل القرب رأيك وهذا في الصحيحين من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن البعير كان يشكو له حتى مرنا بسلم ببعير فقال إنه شكى الي كثرة العمل وقلة العلف في ناس ما قلت لكم قبل كده قال لي رسول أنت بيعرف لغات يخل بتكلم مع البعير تقول لغات بتكلم مع البعير تاني في لغة شنو بيتكلم مع الملائكه و... واخترق السماوات ولقي انبياء على غير العربيه لا يعرفون العربيه وتكلموا معه وفي مره دخل حائطا لاحد الانصار فوجد فيه فحلين وجد النبي صلى الله عليه وسلم فحلين ما استطاع صاحبهما ان يمسك بهما فلما راه الفحل الاول جاء ونزل عنده وبرك بين يديه فخطمه يعني عملت الزمام وربطه ودل سيدوا ولما رأى الثاني ذلك جاء وفعل كما يفعل أول حن إليه جذع النخلة حتى سمعوا لها حنينا كحنين العشاري والعشار الناق الحامل وصلت عشرة كأنه حنين العشاري ونزل وربط على الجذع يسكنه كالطفل وقال تبكي لفراقي جذع النخلة يبكي لفراقي سبح الحصى في يده دي روايه في الصحيحين. وزاد الطبراني أن الحصى لما سبح في يده وضعوا في يد أبي بكر فسبح ووضعوا في يد عمر فسبح ووضعوا في يد عثمان فسبح مش ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ اللقمة حتى يضعها إلى فيه يسمعون تسبيحها والله يا أخي ليكم حق تفخروا بهم يا مسلمين هذا نبينا يشيل اللقمة واللغمة تسبح وقال صلى الله عليه وسلم إني لاعرف حجرا أيام البعثة كان يسلم علي بمكة باسم النبوة يجي ماشي الحجر يقول له السلام عليك يا نبي الله من معجزاته أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الشجرة فتجري وتأتي تخب خبا يا السلام يا السلام الشجرة ينادي أتجي جري, جري. وربما كان صلى الله عليه وسلم يدعو الشجرة فتأتي ويأمرها فترجع يا سلام فداه نفسي وأبي وولدي وأهلي وزوجي وعشيرتي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته الكثيرة صلى الله عليه وسلم أنه يكثر الطعام في الخندق دعا الناس على قرص شعير فأكل ألف نفر وأبو طلحه جعل له نصف شطر شعير نص عيشة أو نص حاجة بسيطة قام أم قالت قلت ل ولدها أنس يا خمش نادي الرسول عليه الصلاة والسلام خلي يجي ياكل لكن كلموا في أضانه ليه الناس كتر كانوا تمانين راجل فجي كلموا في أضانه قال لهم أبو طلحة قال ليكم عازمكم أبو طلحة قال لما شفت الناس خفت خوف شديد قال رسول قال لهم جيبوا الشعير جابوا فتة بيدوا دخلوا عشر عشرة أكلوا الثمانين وفضل ذا كثير ذا ذا كثير تالذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك كان يكثر الطعام يتفجر الماء من خلال أصابعه شهد له الذئب بالنبوة يا أخي نحن المعجزات نقول شنو يخلي شنو ما أردت أن أحصيها وأن أحصرها إنما أردت أن أتحدث عن بعضها إشارة صلوا وسلموا وباركوا على المبعوث رحمه للعالمين وقولوا صلى الله عليه وسلم